وصفات الله تبارك وتعالى من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعطل فيها مجال وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إقامه على ظاهره من غير أن نتعرض له فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى وهي صفة العينين ذكر ثلاث آيات الآية المولى قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك لقضائه الكوني والشرعي فإنك بأعيننا بمرأة منا تحت حفظنا فلا تبالي بآذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أعيننا معك نحفظك ونرعاك والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه على آله وسلم والصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل صبرا أي قتل وقد حبس للقتل ولم يقتل في معركة ولا في مواجهة وإنما قتل صدرة أي حبس للقتل ثم قتل والصبر في اللغة بمعنى الحبس وفي الشرع وحبس النفس عن الجزع والاعتراض على القدر وحبس اللسان عن التشكي والتصقط وحبس الجوارح أما يوضب الله تبارك تعالى من لطم الخدود وشق الجيوب وندف الشعور وما أشبه حبس النفس عن الجزع والتصخط على المقدور باطنا وحبس اللسان عن التشكي والتصخط بالقول ظاهرة وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وندف الشعور وما أشبه من مظاهر الفروج على الصبر الذي أمر الله رب العالمين بالكزام حبس النفس لأحكام الله تبارك وتعالى والصبر لأحكام الله أي حبس النفس لأحكام الله تبارك وتعالى أو هو هذا تعريف الذي ذكره العلماء هو حبس النفس عن الجزع والاعتراض على القدر باطنا وحبس اللسان عن التشكي والتصفق بالقول ظاهراه وحبس الجوارح عما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب وما أشهر والصبر حبس النفس لأحكام الله وأحكام الله تبارك وتعالى شرعية وكومية الأحكام الشرعية أوامر ونواه والصبر على طاقة الله صبر على التزام الأوامر وصبر عم عصية الله تبارك وتعالى وهو صبر عن النواهي فالصبر على الأوامر والصبر عن النواهي هذا صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وصبر عن عصيتي فهذه هي الأحكام الشرعية وأما الأحكام الكونية فهي أقدار الله تبارك وتعالى فيصبر على أقداره وعلى قضائه قال الشيخ هذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة لأن أقدار الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعبد على قسمين أقدار مواتية ملائمة وأقدار غير مواتية غير ملائمة يعني مؤلمة فأقدار مواتية وأقدار مؤلمة الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة هذا قسم من أقسام الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم وحروف الجر أحيانا تعكس المعنى فتقول رغب فيه رغب فيه إذا طلبه إذا أحبه إذا سال لتحصيله رغب فيه وتقول رغب عنه رغب عنه أي كرهه مله انصرف عنه رغب فيه ورغب عنه وتقول صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم فقوله جلة قدرته واصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاث الصبر على القار الصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم فقال له ربه تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك الكوني والشرعي لقضائه الكوني والشرعي وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله داخل في هذه الكلم وصل لحكم ربك لأن قوله تعالى لحكم ربك يدخل فيه القضاء الكوني والقضاء الشرعي ووجه دخوله ذلك في هذه الكلمة العظيمة أن الحكم إما توني وإما شرعي الشرعي أوامر ونواه والنبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم أمره الله رب العالمين بأوامر ونواه عن نواهية وقدر عليه المقدورات فالأوامر مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك هذه أوامر عظيمة يعني لو قيل لإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة لكن الدعوة وتبليغ أمر الله تبارك وتعالى أمر صعب لأنه يتعب في معاناة الآخرين وفي مجاهدة الآخرين وفي إرشاد الآخرين فيكون صعبا هذه أوامر عظيمة أمر الله رب العالمين بأنبياه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من الرّب أدعو إلى سبيل ربه وأما النواهي فقد نهاه عن الشد قال ولا تكونن من المشركين لئن أشركت لا يحفظن عمله وما أشبه وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذن من قومه أذى قولي وأذى فعلي ولا يصبر عليه إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آذوه بالقبل بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عن وصفه بما ليس فيه وهم يعلمون أنه ليس فيه وآذوه بالفعل كان ساجدا عند الكعبة في آمن بقعة من الأرض ساجدا لربه تبارك وتعالى فذهبوا وأتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وهو سادق لما البخاري ومسلم عن الله ابن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة ابن أبي معي جاء أشقاها بسلا جزور والسلاء اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشيمة فجاء بسلاء جزور فقدفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الجزور الناقة ناقت بني فلان وضعت ما في بطنها وألقي بسلاها بسلا تلك الناقة ألقي به وكان معلوما مكان إلقائه كان معلوما مكان الإلقاء فقالوا من يأتي بسلا جزور بني فلان حتى يضعه على راس محمد صلى الله عليه وسلم على ظهره وهو سادس فانبعث أشقاه وذهب ابن معيط فأتى بسلاء الجزول فقلفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صدع ما الذي أتى به مما لا يليق أين هو هو في آمن بقعة من بقاع الأرض كلها ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لربه ماذا صلى لهم حتى يفعلوا معه ذلك أدوه بالفعل وله بالقول وليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا لا يذونه في الحرم بل يكرمونه ويطعمونه ويسكونه النبي ذا ماء ومحمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لله يؤذونه هذا الآل هذه عظيمة جدا تلحق النبي صلى الله عليه وعليه, وعليه وسلم وأيضا هو أشرفهم وأوسطهم نسب يعني لم يكن مهينا ولا ضائعا ولا مغموزا في نسبه صلى الله عليه وعليه, وعليه وسلم وإنما كان أوسطهم نسبا صلى الله عليه وسلم وأكرمهم محتدا وأعظمهم وأمكنهم أرومة صلى الله عليه وسلم وسادق لله تبارك وتعالى عند الكام فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآل العظيم وكانوا يأكون بالعذرة أي بالغائط والأنتان والأقدار يضعون بالك عند عتبة بابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج إلى أهل الطائف فماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق يعني وقفوا صفوفا على جانبي الطريق وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم فلم يفق إلا في قرن الثعال صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري والمسلم على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حلأت عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك لقد لقيت من قومك ولم يذكر ما لفي صلى الله عليه وسلم يعني لقد لقيت من قومك الأذى كله لقد لقيت من قومك يعني من قريش وكان أشد ما لقيته ويجوز أيضا وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة العقبة عندما وقف عند عقبة من داعيا الناس إلى الإسلام قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كنال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق يعني لم أفن لنفسي ولم أنتبه لحالي إلا وأنا بقرن الثعالب وقرن الثعالب هو قرن المنازل ميقات أهل نجد وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير هذا موضع على مرحلتين من مكة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فنادى فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما يرد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فنادى ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت يقول له ملك الجبال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقت والأخشبين جبل متة أبو قبيس والجبل الذي يقابله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له وأن الله قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذا الاعتناء وهذه الحفاوة أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني أنت بقلبي ما أشبه ذلك أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني وليست هنا المسألة على الظرفية أنت بعيني حال بعيني أنا ألاحظك بعيني وهذا تعبير معروف عند الناس يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني يعني أنا ألاحظك بعيني وهذا أعظم ما يكون اكراما. إذن قوله تعالى فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة محفوظ غاية الحفظ بأعيننا أعيننا معك نحفظك ونرعاك ونعتني بك في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل لكنها جاءت بصيغة الجمع العين من الصفات الذاتية الخبرية صفة الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا يجلت قدرته متصفا بها والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيء والصفة الخبرية لأن مصناها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد ولأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ولو لم يخبرنا بها الله تبارك وتعالى ما كان يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بها فإن ذلك مما لا يصل إليه العقل فهذه صفة ذاتية خبرية العين منا بعض من الوجه والوجه بعض من الجسم لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد هذا لم يرد فنتوقف في الصفات عند حدود ما ورد وأيضا لأننا لو كنا ذلك فهذا يقتضي التجزئة في الخالق وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقد والذي يجوز بطاء الكل بفقده يعني قد يذهب جزء الإنسان قد يذهب بعضه ولكن يبقى كله ويجوز أن يفقد الجزء وصفات الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تفقد أبدا بل هي باقية فلا نقول هذا ولكن هذا بالنسبة لنا كاليدين هل بعض مننا، وهذا جزء منه، ولكن لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله. هذا لم يرد، هذا يقتضي تجزئة، ولا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بذلك. الحديث الصحيح، الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. الرسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن لله عينين اثنتين فقط مر الجمع فإنك بأعيننا والعلماء يقولون فإنك بأعيننا يعني أعيننا مع محفظك ونرآك ومعتني بك والحديث المتافق على صحته عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بعور وفي لفظ أعور العين اليمنى في لفظ أعور العين اليمنى هذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر في وصف الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بعور ففي رضٍ عن الدجال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى وأذكرها كما هي في الحديث فيها كذلك في سياقه أعور أعور العين اليمنى قال بعض الناس معنى أعور أي معيب وليس من عور العين بل هو معيب وإن ربكم لا عيب فيه فلا يثبت الصفة فيقول أعور عين وليس من عور العين وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية هذا الحديث حديث متفق على صحته أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها أريد بها جحوظ عينه الواحدة العوراء ولا يقل أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أعور إنه أعور ولم يقل به عور أو به عوار فإن العور والعوار وربما يراد به مطلق العين وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وفي وصف الدجال أعور العين اليمنى وأيضا أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية فلا يقال آور في اللغة العربية إلا لعوار العين خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العين هذا الحديث فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بآور بعد أن وصف الدجال بأنه آور هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين إثنتين فقط ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعمر. وإن ربكم ليس بأعور لأنه لو كان لله أكثر من عينين وقال إن ربكم له أعين لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوط أن الدجال ليس برب أبيا وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله لأن الكفرة تدل على القوة والكمال والتمام فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لألا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف للقطاع وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن هذا الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له الرب يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من خير لك مني ابن آدم أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إلي هذا الحديث حديث ضعيف وقد أخرجه الشيخ ناصر رحمه الله وذكره في السلسلة الضعيفة وقال ضعيف جدا عيني هذه تثنية لكن الحديث ضعيف قال الشيخ الشارح بعدما ذكر الحديث واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجان لانه واضح لمن تأمله وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بأنه أعور قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأه يعني وإن ربكم له عينان اثنتان وأما الدجال فهو أعور وإن ربكم ليس بأه ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني والأمر في هذا وضع فعقيدتنا التي ندين لله بها أن لله تعالى عينين إثنتين لا زيادة فإن قيل إن من السلف من قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون وعنكم تقولون إن التحريف محرم وممتنع فما الجواب يعني يريد هؤلاء إلزام السلف بما لا يلزمه فقيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة من وقد فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون فهل هذا تحريف أو لا الذي أعترض يقول هذا تحريف والتحريف محرم وممتنع في مذهبكم بعشر السلف فكيف فسرتم ذلك بذلك وما الجواب قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا مهم قال الجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل قال مهم جدا لذلك إذا وجدت في أقوال السلف رحمه الله تعالى أنهم يفسرون قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أنها شدة عظيمة تكون يوم القيامة كما يقال للرجل إذا جاءه الأمر المهم لو شمر عن ساقه فقد يفسرون ذلك بذلك وتجده في كلامه رحمهم الله فهل يقال إن هذا تأويل وهذا تحريف لا يقال ذلك لماذا لأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة يقولون نحن نفهم المعنى ولكن نؤول الكيثية فهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ولكن هذا تفسير باللازم كما قال الشيخ رحمه الله أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل وهي العين وهم يثبتون الأصل يقولون أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ولكن بأعيننا يعني بمرأة مننا وأهل التحريف يقولون بمرأة مننا بدون إثبات العين فهذا هو الفرق يعني إذا قيل لك قوله تعالى بأعيننا فإنك بأعيننا قال إمة سلفيون معتبرون بأعيننا أي بمرأة منه وهذا تحريف فما تقول فتقول إنهم لم يواطئوا ولم يتفقوا مع الذين يحرفون فيقولون إنه بأعيننا أي بمرأة من لأن فارقا بين هؤلاء وهؤلاء وهذا الفارق وأن الذين على مذهب السلف في اعتقاد يثبتون الأصل وفسرو باللازم وأما الآخرون فإنهم ينكرون الأصل لا يثبتون العين أصلا ويقولون بمرأة من وأما هؤلاء الأئمة فإنهم إن فسروا بذلك فقد فسروا باللازم يقولون بمرأة من مع إثبات الأصل مع إثبات صفة لله تبارك وتعالى فأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا نعم بمرأة من مع إثبات العين هذا هو الفارق مع إثبات العين لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية يعني بمرأة من هذه تثبت الرؤية تثبت الرؤية وقوله تعالى فإنك بعيوننا هذا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية قالت المعطنة أدلتم علينا بالخيل والرجل في إنك رق علينا التويل وأنتم أولكم يا أهل السنة فأخرجتم الآيات عن ظاهرها فالله يقول فإنك بعيوننا فخذوا بالظاهر وإذا أخذتم بالظاهر كفاركم هذا كلام المعطلة لأهل السنة يقولون لأهل السنة ان أخذتم بالظاهر في قوله تعالى فإنك بأعيننا كفاركم وإن لم تأخذه بالظاهر تناقضتم فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل وتسمونه تحريفا وهل هذا إلا تحكم بدين الله هذا كلام المعطلة يدفعون به في وجوه أهل السن يعني يريدون إلزامهم بما لا يلزمه وإنما هو من فساد عقول المعطلة أما أهل السنة فأقولون نأخذ بالظاهر على العين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه قالوا الظاهر من الآية أن محمد صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين بعين الله كما تقول زيد بالبيت وعمر بالمسجد فالباء للضرطية فيكون زيد داخل البيت ويكون عمر داخل المسجد فيكون قوله تعالى بأعيننا أي داخل أعيننا إذا قلتم بأذى كفر لأنكم جعلتم الله محلا للمخلوقات فأنتم حلولي وإن لم تقولوا به تناطط هذا كله كلام المعطلة يشغبون به على أهل السنة فماذا يقول لهم أهل السنة يقولون معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن يعني أنتم تقولون إن ظاهر القرآن أن قوله تعالى فإنك بأعيننا أي داخل أعين وأن الباء الظرفي إلى غير هذا الذي يقولونه من الخلط إن قلتم إن هذا هو ظاهر القرآن واعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفر لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال وهذا الظاهر الذي تقولون هذا كفر وضلال لأنه لا يمكن أن يدل قوله تعالى فإنك بعيوننا أي أنت داخل أعيننا لا يدل الظاهر على هذا ولكن العقول الصقيمة والأفئدة المنحرفة عن منهج الله تبارك وتعالى التي تريد أن تجعل التأويل ذي دنم وأن تجعل التحريف مسلكا تلتمس أمثال هذه العلم من أجل أن تشغب بها على أهل السنة فنقول لهم كما قال الشيخ رحمه الله أنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر الله واسألوا جميع أهل اللغة واسألوا الشعراء والخطباء والبلغاء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين يعني عندما يقول قائل أنت بعيني أو أضعك في عيني فهل يعني ذلك عندما يقوله إنسان أنه حال بداخل العين سألو من شئتم من أهل اللغة أحياء وأموات فأنت إذا رأيت أساليب اللغة عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمون به الجمو به أهل السنة لا يرد في اللغة العربية في أصل فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل فأضافته إلى الرب كفر منكر وهو منكر لغة وشرع وعقل فإن قالوا فبماذا تفسرون الباء في قوله تعالى بأعيننا يقول أهل السنة نفسرها بالمصاحبة نفسرها بالمصاحبة إذا قلت أنت بعيني يعني عيني تصحبك وتنظر إليك ولا تنفك عنك فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه أصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء ولا يمكن أن تكون الباء هنا للضرطين لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا محا ومن قال بذلك فإنه يكفر لماذا؟ لأنه يقول إن ظاهر القرآن كفر من قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كاف إذا قال إن ظاهر القرآن يدل على أن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل العين فهذا كفر لا يمكن أن يدل عليه ظاهر القرآن ومن قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كاف وهذا جميعه إنما يذكرونه من أجل أن يصيروا إلى التأويل لأنهم يقولون هذا هو ظاهر القرآن ظاهر القرآن يدل على هذا واستعملوا هذه القاعدة المشؤومة الملعونة في جميع الصفات يريدون أن يحرفوا دين الله وأن يحرفوا صفات الله تبارك وتعالى وأن يحرفوا الكلمة عن مواضعها في الاستواء يقولون هذا يقولون لو أريد ظاهر الله فإن ذلك يدل على المماسة ويدل على التحيز والمماسة تدل على الحدوث وكذلك التحيز يدل على الحدوث وكذلك في بقية الصفات في النزول يقولون أيضا لأن النزول لابد أن يدل على الانتقال والانتقال لا يكون إلا للأجسام والأجسام حادثة وأيضا الأجسام متماثلة إلى غير ذلك من خلطهم في جميع الصفات ربهم إلا الصفات التي قالوا إن العقل يدل عليه فالإرادة لا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفين لأنه يقضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني لأذى محاك وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبة وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى هذه الآية الأولى الآية الثانية قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تدري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هذا يقوله الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه ورسوله موح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح مفردها الدسار قيل في الدسر سوى هذا ولكن هذا الذي عليه أكثر المفسرين كما ياتي إن شاء الله وهو أن الدسر هي المسامير سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواع ومفرد الدسر دسار بالسين المهملة وأما الدتار فإنه ما يتدثر به بالثاء المعجمة المثلثة الفوقية وحملناه على ذات ألواك ودسر تجري بأعيننا يعني بمنظر ومرأة منا وحفظ الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يعني فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام جزاء أي ثوابا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام حملناه الضمير يعود على نوح عليه السلام وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر هذه السفينة كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها وكان يمر به قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الكل وهمه كيف يصنعها وصفها الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر ذات بمعنى صاحبة والألواح الخشب الألواح من الخشب والدُشر ما يربط به الخشب المسامير والحبال وما أشبه ذلك وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. هذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبئ والقرطبي وقطادة وابن زيد وإختيار ابن جرير رحمه الله تجري بعيننا هذا الشاهد هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام الاستدلال بها على صفة العينين لله تبارك وتعالى تجري بعيننا هذا الشاهد تجري أي ذات الألوح والدسر تجري بأعين الله عز وجل والمراد بالآية هنا عينان فقط كما مر ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا فالباء هنا للمصحبة أيضا كما في قوله تعالى فإنك بأعيننا فالباء للمصحبة وليست للظرفين تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على السفينة وقال وحملناه على ذات ألواح وجسر لماذا لم يقل وحملناه على فلك بل قال على ذات ألواح ودسر والجواب على هذا أن يقال عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر لثلاثة وجوه الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها فلو قال على فلك لم تتناسب هذه الآية مع الآية التي بعدها وحملناه على ذات ألواح ودسر تدري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فرعاية للفواصل فواصل الآيات والتناسب مع الآية التي بعدها والآية التي قبلها ولو قال على سفينة كذلك لكان ذلك كذلك لكن من أجل تناسب الآيات ورعاية الفواصل قال تعالى على ذات ألواح ودسر هذا وجه والوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفر وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر أنها من الألواح والمسامير وما تشد به الألواح أيضا ولهذا قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما علم الله تعالى نوح فهذا هو الوجه الثاني أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن والوجه الثالث الإشارة إلى قوتها حيث كانت من الواح ودس التنكير في قوله تعالى على ذات ألواح ودسر هذا تنكير للتعظيم وروعي التركيز من أجل ذلك على مادتها ونظير ذلك في ذكر الوصف دون المنصوف قوله تعالى أنعمل سابغات وهذا قد حذف منه المنصوف ولم يقل دروعا سابغا من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة فهذا مثل هذا فنعمل سابغا أي دروعا سابغا ولكن الموصوف محذوف كما ترى و بالصف من أجل العناية بفائدة هذه الضروع وهي أن تكون سابغة تامة فهذا مثل قرآن عربي مبين والذي يأتي بالأزمات ويوقع الخلق في كثير من الملمات أنهم لا يفقهون هذه اللغة ولا يعرفون أسرارها للعجل ذلك تكثر الاعتراضات ولأن الذوق البلاغي وحده يمكن أن يستدل على كثير من الأمور من غير أن يستطيع الإعراب عنه الفرزدق عندما أنشد بعضهم قصيدة عندك لما جاء عند بيت بعينه سجد فلما رفع قيل له يا أبا فراس ما هذه السجدة قال هذه سجدة الشعر فإن في الشعر سجدات كما في القرآن نعوذ بالله من هذا الضلاب ولكن هذا الحس البلاغي هذا ضلال مبين ولكن هذا إنما يستدل به على الحس البلاغي الحس البلاغي فالناس لما صاروا بمبعدة من لغة كتاب ربهم لما صاروا بعيدين عن ذلك وليست عندهم الصليقة اللغوية التي يمكن أن يتعاملوا بها مع العلم وكتب العلم وكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في كثير من الضلال وقوله تعالى تجري بأعيننا قال نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى فإنك بأعيننا الآية الثالثة التي ساقها شيخ الإسلام هي قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الخطاب لموسى عليه السلام ألقيت عليك على موسى عليه السلام أي وضعتها عليك تلك المحبة فأحببتك وحببتك إلى خلقك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتربى وتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك ولتصنع على عيني قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني تلف المفسرون في معناه فمنهم من قال: "القيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك ومنهم من قال "القيت عليك محبة من الناس والإلقاء من الله أي أن من رآك أحبك شاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل أينكنكم أن تحملوا الآيات على المعنيين يعني أني أحببتك وأني ألقيت عليك محبة من الناس قال الشيخ الشاريخ رحمه الله قلنا نعم بناء على القاعدة وهو أن الآيات إذا كانت تحتمل معنيين لا منافات بينهما فإن الآيات تحمل عليهما جميعا هذه قاعدة مهمة جدا لأنك ستجد أحيانا من كلام أهل العلم اختلافا وهذا الخلاف لا يكون اختلافا في الحقيقة وإنما هو تفسير لكلام الله تبارك وتعالى يحتمل ذلك التفسير النظر من غير منافات ولا مجافات كما ذكر الشيخ ذلك في هذه القاعدة العظيم الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافات بينهما فإنها أي الآية تحمل عليهما يعني على المعنيين اللذين لا منافات بينهما تحمل عليهما جميعا فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس إذا رآه الناس أحبوه والواقع أن المعنيين متلازمة لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. فهما متلازمة. قال أبو علي بن أبي رضي الله عنهما أنه قال أحبه الله وحببه إلى خلقه، فإذا يكون المعنى والقيت عليك محبة مني، أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقه فأحبه الله وحببه إلى خلقه، ثم قالت على ول تصنع على عيني، الصنع جعل الشيء على صفة معينة. كصنع الصفائح الحديد قدوراً وكصنع الخشب أبواباً وصنع كل شيء وصنع كل شيء بحسبه وصناعة البيت بناء البيت وصناعة الحديد جعلها أواني مثلا أو محركات وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك فإنه ربي على عين الله لما انفقته آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل فقد الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس يا فرعون من أجله سيتربى في أحضانك وفي أحضان آل فرعون فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في حضنك وتحت سقف بيت تنظر إلى هذه القدرة العظيمة ومن تربية الله له عرض على المراضع النساء التي يرضعنا ولكنه ما رضع من أي واحد وحرمنا عليه المراضع من قبله فما رضع من مرأة قط وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه فرأتهم وقالت هل على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا فقالت اتبعوني فتبعوها قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رادوه إِلَيْكِ وجاعلوه من المرسلين وهذا من أعجب العجب ولكن هو لا شيء مع قدرة الله تبارك وتعالى فالأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصوره قيل لها ادعلي ابنك في صندوق ألقيه في البحر إذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا لو قيل من غير الله تبارك وتعالى يعقله أحد أو يصدقه أحد فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا جاءت المخافة عليه ألقيه في البحر هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى لو الإيمان الذي ما أم موسى ما فعلت هذا الشيء تلقي ابنها في البحر لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته فكيف وهي التي تلقيه لكن لثقتها هذا الرب عز وجل ووعده ألقته في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعدوه من المرسلين يقول الله تبارك وتعالى لأم موسى فإذا خفت عليه فإنقيه في اليمن ولا تقافي ولا تحزنت إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين تأمل في هذا وكيف جمع الله تبارك وتعالى فيه هذه الأمور العظيمة فأتاب بهذين الأمرين المنفيين ولا تخافي ولا تحزني وهذا عجيب جدا لأن الخوف والحزن أمور لا يتحكم فيها الإنسان الإنسان لا يتحكم في هذا يعني الإنسان لا يمكن أن ينفي عنه حزن إن أراد ولا خوفا متى أراد فهذا عجيب ولا تخافي ولا تحزني هذه أمور باطنة أمور المشاعر الداخلية التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها تحكما ما ولكن يقول الله تبارك وتعالى لأم موسى ولا تخاف ولا تحزن ثم يأتي بذشارتين إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم كما أمره وقوله تعالى ولتصلاع على عيني بالإفراد على عيني فهل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع الجواب لا تنافية لماذا كما قيل سابقا في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى وأنها وردت على سبيل الإفراد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع أيضا ورودها على سبيل الإفراد لا إشكال فيه لماذا لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين ولتصنع على عيني فهذا مفرد مضاف المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية فلا إشكال في المفرد إذا يبقى النظر بين التثنية والجمع كيف يجمع بينهما الجواب إن كان أقل الجمع اثنين كما مر في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى مع ما ورد من ذكر ذلك مجموعا فكان الجواب هكذا أن بعض النحاة يقولون أو بعض اللغويين يقولون إن أقل الجمع اثنان وحينئذ لا منافى لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي وإن كان أقل الجمع ثلاثة كما هو قول جمهور النحويين فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاث وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين وقالوا بعيوننا أي برؤية منا ولكن لا عين والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا لأن العين جزء من الجسم هذا كلام المحرفة المغطلة المخرفين فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسم وهذا شيء ممتنع فلا يجوز ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية هذا كلامهم يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذا فيقال هذا القول خطأ من عدة أوجه هذا القول خطر من عدة أوجه هذه الأوجه هي أن هذا القول مخالف لظاهر اللفظ وما كان مخالفا لظاهر اللظ فهو مرضود إلا بدليل ولا دليل هذا مخالف لظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يثبت لله تبارك وتعالى العينين وهذا الذي يقولون من تحريفهم وتأويلهم مخالف لظاهر الله وما كان مخالفا لظاهر الأرض فهو مردود إلا بدليل ولا دليل وهو أيضا مخالف لاجماع السلف حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد بالعين العين الحقيقي فإن قال لك قائل أين اجماع السلف؟ سيقول لك قائل فأين إجماع السلف على ذلك هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بعين الله تبارك وتعالى الحقيقة فيقال من قال لك ذلك إيتي لي أنت بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئم من بعدهم يقولون إن المراد بالعين ليس هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ لكانوا يقولون به ولا نقل عنه فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه هذه فائدة عظيمة جدا وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم فلابد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما فإذا لم ينقل عنهم ما يخالف الظاهر ظاهر اللفظ كان ذلك قولهم فالذي يدعي أنه الإجماع لم ينعقد على أن ذلك إنما يؤخذ على ظاهره هو الذي يطالب بالدليل فتقول له بل إيتني أنت بكلمة واحدة من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان يدل على هذا الذي تصير إليه فلن يجد فتقول إذا إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسوى ظاهر الكتاب والسنة لأنهم الذين نزل القرآن بلغته خاطرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغته يفهمون الكتاب والسنة على ظاهرهما فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه أي يخالف ذلك الظاهر للكتاب والسنة كان ذلك قولهم وأيضا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يقال إن العين هي الرؤية وقد أثبت الله لنفسه فهذا أيضاً لا يمكن أن يقبل وأيضاً أن هذا الذي يقولونه لا دليل عليه أي أن المراد بالعين مجرد الرؤي ما الدليل على هذا؟ ليس عليه دليل إذن نحن نأخذ صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله تبارك وتعالى من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل وإنما نثبت لله تبارك تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في سياق ما ذكره من الآيات من على ثبوت الصفات لرب الأرض والسماوات وما ذكره الشيخ العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى تثبت العينين لله تعالى فذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من تلك الآيات وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته في أكثر من رواية وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصف الدجال إنه أعور إن ربكم ليس باعور وفي لفظ يصف فيه الدجال أعور العين اليمنى وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأن عينه علبة طافية واعور لا تقال في اللغة العربية إلا لعور العين أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العيب هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين إثنتين ووجه الدلالة منه قد مر ذكرها بفضل الله فعل وأما الجمع في قوله تعالى بأعيننا فهذا عندما قال فيه العلماء ما قالوا قالوا إنه بمرأة منا بعنايتنا وكلاءتنا فبين الله تبارك وتعالى كرامته عليه سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى عندما ذكر ذلك أخذنا منه إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى والحديث الذي مر ذكره يدل على أن لله تبارك وتعالى عينين إثنتين ولكن هذا الذي عندنا في هذا الجمع إنما هو على هذا المعنى وليس هو على الجمع الحقيقي وقول الله تبارك وتعالى إن أقد بظاهر الحديث فإنك بأعيننا بظاهر الآية فإنك بأعيننا وقيل إن الظاهر هنا أن محمد صلى الله عليه وسلم في عين الله تبارك وتعالى أو في أعين الله تبارك وتعالى يلزمون أهل السنة بذلك فيقال هذا الظاهر على هذا يدل على الكفر ومن قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر وإنما الباءها هنا ليست للظرفية وإنما هي للمصاحبة فهذا كذلك فيقال ولكن الله تبارك وتعالى أكبر ايضا أن له عينا ولتصنع على عيني فبعض الناس يقول إن لله تبارك وتعالى على هذا عينا واحدة وليس كذلك فهذا كما ترى إنما ذكر على سبيل الإفراد مع الإضافة هذا مفرد مضاف ولتصنع على عيني فيعم فيشمل كل ما ثبت لله فلا منتاة بين المفرد وبين الجمع والتثنية والجمع بين التثنية وما ذكر مجموعا فهذا كما مر في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافع هذا الجمع ذال على اثنين فلا ينافي. وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاث وإنما يراد به قعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه فالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أن عرفنا العقيدة التي أرشد إليها في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظل عنها كثير من الخلق والحمد لله أن صبرنا على معرفتها والإحاطة بها ومعرفة صفاته تبارك وتعالى من أعظم أبواب العلم بل هي أعظم أبواب العلم أن يعرف الإنسان صفات ربه لأن الإنسان إذا كان جاهلا بربه فكيف يحبه وكيف يخشاه وكيف يعبده فمعرفة الله تبارك وتعالى هي أجل أبواب العلم جلالة ومن هداه الله تبارك وتعالى إلى معرفته سبحانه وتعالى بإسمائه وصفاته فقد هداه وأرشده إلى الوظيفة التي لاجلها خلق وجعله محققا للوظيفة التي لأجلها خلق إن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل أن نعرفه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وما دلنا على ذلك في القرآن العظيم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فقد خلقنا الله رب العالمين لهذه الغاية أجل أن نعرف الله بأسمائه والصفات إذا عرفنا الله تبارك وتعالى بأسمائه والصفات فإننا لا إليه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة لا نشرك به شيئا لأن عامة الخلل الذي يقع فيه الناس إنما هو بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات لأن الإنسان إذا لم يلاحظ أن لله تبارك وتعالى سمعا وأنه سبحانه هو السميع فإنه يتكلم بالكلام لا يبالي أما إذا هذا فإنه لا يتكلم بالكلمة العوراء لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع إذا آمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو الخبير فإنه حينئذ لا يأتي منه هاجس بنفسه لأن الله تبارك وتعالى خبير به مطلع على ذات ضميره وكذلك إذا آمن العبد بأن الله تبارك وتعالى هو البصير فإنه لا يجده حيث نهاء ولا يفقده حيث أمره ولا يقع على أمر يغضب الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يراه ويقطل عليه فإذا حقق الإنسان باب الأسماء والصفات فإن حياته تستقيم وعمة الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس عندما هو بسبب عدم تحقيق باب الأسماء والصفات إما أنهم لا يعلمونه أصلاً فيجهلون ربهم تبارك وتعالى ولا يعرفونه بأسماء وصفاته وإما أنهم يعلمون باب الأسماء والصفات علما مغنوط يعلمونه علما مغنوط فيؤولون ويحرفون ويشبهون ويجسمون وحينئذ إما أن يعبدوا عدما وإما أن يعبدوا صنم وفي الحالين لا يكونون عابدين لله رب العالم فهذا باب عظيم جدا نصبر على تعلمه ونكتهد في معرفة أدلته ونكتهد في الدعوة إليه في بيانه لإخواننا من المسلمين حتى يستوفرهم الله رب العالمين بذلك مما هم فيه من بعد عن دين الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يحسن ختامنا الأجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم